بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاقة كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن جاءهم مذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء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 والأرض ما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من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 دارت بالحجاب، ردوها علي فطفيق مسحب بالسوق والأعناق، ولقد دفتن الناس وليمان على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكلايا بغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءا حيث أصاب والشياطين كل بناء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 مؤشر وبوهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه من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 رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العفّار، والهوى نبأ عظيم. آتُم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملائكة إذا اختصمون. إِيَّاهٍ لِي إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ.